كان فضلت أقسمي جزء كده جزء مهم اللي هو الفاكتورز <مع> ده منتين the uterus in A to P يعني واقف مكانه الفاكتورز? ايه الفاكتورز? في مكانه يا شباب ده دوت عادي ده عشان ده جزء ده من جزء حس بحثة ما يتطولش تنويهات ده, ده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله النوت تايك دي خلي بالك انت ان احنا عندنا اللي هو ده, ده جاي من صح نط على مين نط على اليوترس صح صح ده كده على اليوترس مش على اليوترس فكده راح على مين بقى <تصفيق> على مين على شاب على بقى بقى. فعمل. عمل من اليوتر. من على اليوترس. معايق وميش يبتص على مين؟ على الريكتور لا عادينا عادينا نضغط بقى الكلام ده كله عادينا نبدأ مع بعض الكتاب بقى. مش تاب. طيب الحمد لله مع بعض بقى نعم داي شو ده بقى انا مش من اول اه لا انا كده في حاجه ده انا عامل ان شاء الله بايمال حد جاي الساعه ان شاء الله انا بضراح منكم بس التسجيلات بقى مش عايز التسجيلات بس انا النهارده بتفرج لهم وبعث لهم رساله كده تكهم مسج كده في إيه؟ يعني لبعض الناس يعني مش كل دام ان هو ما يجوش بقى ما انا اتفقتوا كده غبا ليبه عندنا اصحاب كده يا دكتوره في مراجعات بس مراجعات. مراجعات اه ما مش ليك في خياط مراجعات بس الدفعه اللي الناس دي معرفوش ان الناس دي قوي يعني إيه؟ ان ان اللي قلنا ان احنا, إحنا قلنا ان احنا اصلا بينا ببعض احنا شكل اسبوع جاي <تصفيق> كل اقتراحي ما عدا جدره يعني يعني ناقص الاسبوع ده باخد احنا في بالنا كل كل دكاتره عارفين ان احنا الاسبوع معايا انا لسه واحد قايل النهارده بقى بيقول لي بقى النهارده اخر محاضره بقى رجاء هو خد بقى اي كسبه مع بعض مع بعض عشان خلاص ده اخر اسبوع بقى وخلصنا خلاص الناس بقى, بقى فاهمه <تصفيق> ما ما انا لسه اه الناس انا الاسبوع الاخر الاسبوع كده عشان ابدا بقى ايه ابدا, بقى أبدأ ان شاء الله بيبدا اربع انا اول الحد جاي 2 ان شاء الله حاجة اسمها هات سبوتس يعني هجمع منهاج سؤال واجابه سؤال واجابه بعد ما خلصت المنهج كله الكوريس كله كده و... وانا انا مزود شوية لا لا مش اه احنا بن يعني بيقولوا لا ده صحيح ده السدر العاجي ده السدر العاجي السد ده مش بالك اه مش بالك اللي دوره ليك سناحه ولا تدريس او النواط ده فتحت تتكلم على طول سامعها اه كده بريء سامحها من جدا جدا يا جماعه والله عايز اسمع كلامي <تصفيق> نعم لا كانت محاضره بس المحاضره النهارده اه ده الدكتور موجود لا هعمل ان شاء الله اول محاضرتين باذن الله رفع على حد بقى إيه كل بص بقص على كل السليكيال تحس ان هو الزيرو شاء الله يبقى نصرها جداً. اول point. كده على على ده بقى كده؟ كده على ولا على شاء هخش ده ووي كيس الله الشغل الكيس دي ان شاء الله محضر باذن الله ان شاء الله محضرين الله اربع ايام كمان كلهم حاضرين ولو الموضوع ساحب في محاضره زياده يعني لين النص يعني هبقى لهم خمسه لا إن شاء الله بإذن الله مش ما اول مع الساعه 2 بتبدا على لا الساعه الصبحيه مش طب لما نشوف بس اخر حاجه جايه ونشوف كده ماشي خلاص يا ابني طب كده اهو يوم الا بعد كده زي مراجعه ثانيه بعد ما اراجع دي هعمل مراجعه ثانيه بقى ايه بقى مراجعه قبل بص انا مراجعه بقى الناس هم مش لسه مش يعني دول اصلا بس خالص معايا فانا هعمل حاجه مراجعه ثانيه ده كده مراجعه بقى قبل امتحان ده بقى قبل امتحان كلينيكال مراجعة سلايدز ليتل سلايدز معايا البحث هو ايه الناس دول يا دكتور على فكره انتوا هتحتوا بقوا بعتت شريط بيتذا في والله العظيم خالص امتحان عكسه فانت هتتحلش مختلف والدكتور فتح قال لي الكلام ده قبل كده لا الامتحان غير اللي متوقعينه معايا هيجي امتحان مش بالذاكر نعم مختلف النوع ان هو هتلاقي ان هو مش اللي هو تجمع او تحفظ تكاكش ده فانت كنت اللي ايه انا بكتب عليها كلينيكال قبل تحاليل كلينيكال وليد هنراجع برضو انا سلايدس اللي بتاخد سلايتس مش عارفه مع معنى انت هتحايلوا عليا والله العظيم يعني بقول دلوقتي انا احنا معنا سلايتس. سلايتس. بيت واحدين لأ مع مش لا خليك مع في فكاني بدك معاك ده كليكا سلايدز معايا هذا بكره بظن ان الموضوع ده جدا جدا جدا خش اليوم يوم باذن الله تلاقي الاسئله اللي حدديه هنا نفسها كل حاجه نرجع لكليكا بقى عشان الحاله اللي هو الالكتو يلا نرجع بالكم عليه الصفحه كام صفحه 11 اللي هي فاكتور ده من ايه ذا يو 8 دي ايه الفاكتورز بتاعتها من ايه ذا يو 8 هو حاجة على في ريفلكشن من قدام اللي اسمه ايه يوتوب بيتاكل البالش من البلادر على مين على اليوتروس يعني معنى كده ادي جدره ايه هنا كده بلادر معانا ودي كده اهو فينا ايه بالمنظر ده كده خلي بالك انا كده ده ده بيعمل ايه ده مع البلادر اليوتروس صح على مين على سبوتني اديته مش هو حاجه ساخره جدا اه ده أجيب لكن يعتبر كصفوني فاول حاجه اللي هي ريفليكشن بص كده الفره بابيه مثلا عباسيه او مثلا تجمع مثلا هتلاقي بقى تلعب بس هي بقى دي مكانش عشان الرخصه والكده كل ده بيت بقى تلاقي البيت بقى والاعمار بقى, بقى ابتدى معايا معاي. طب اللي بعض ما فيه ساحة لك فيه ساحة لكن في ما اوكي دي كل عماره اللي جنبها وهي سبورتد بيها كل واحد زي ما عليك هو حسن انت كده قاعد كده الجدره على اي اللي من 10 طبعا معين معايا ده فتلاقي بص كده في, في التاني باين خلي بس مش في الثاني مش عندي كده معايا خلي بقى هنا هتلاقي هنا اليوترس ده اليوترس ده ترجني الجدل وبدل سنده والركب سنده اليترس والباجاينا والباجاينا ايه سنده يعني معنى كده جدا اديشن تو ثراون كده مش مستقيم كده لا فيه صح ما نقطه جدا لكن هو ناجح يمكن فما يقعش عايز ايه الشوكه اللي في الزول عايز ايه الشوكه دي لو الواقف انت حتنميه لكن عشان يقعك بالعرض فمش عايز تنميه مش عايز تتبنى معاها دكاتره مش معايا فهنا استحوار برضه هنا ان ده ميله ده نقطه مهمه جدا ميله ده نقطه مهمه عشان ما يقعش وعلى فكره برضو ميله برضه احنا هنفاجئ ان ربنا خلق المواضيع كلها تخدم على بعض يعني يعني ميل الرحم ده برضه راح نخلي البوستير ورقس الفجاينا طويل عن أنتير مول. خلي الكوستيريو فورديكس تي. عن أنتير فورديكس الشالو. فبليه خدق دي بليه؟ أصلا المكان ده خلي بالكم مكان ده مكان مهم جدا جدا جدا. ليه؟ ده مكانة ده كاترك انتا وهنا بقى هنا كيه سيمين. خلاص يا رب. ويتبع منه الاسبرمات يخش تيه في الرحمة. يعني المكان ده كده معمولة تبقى غريبة جدا. ان ياس هنا انتا معايا معي المكان ده. ويتهنى السيمين كده يبقى قتل السيرفكس إيه؟ جدا. ويخش في السيرفكس ومتاز جدا غير الحاجات كلها مترابطات وكلها بتنفذ على على بعضها لكن اهم بوينت اللي في المحاضره النهارده ان هذا الوضع اللي هو اليوترس ده نايل على قدام هذا الوضع ده عشان خلي بالكم الوضع دوت يعتبر كساقول لليوتراس معايا يا دكتوره طب المين دوت المين ده كاتبه لو قدام ولا الورق ناحيه البلده ولا ده. ناحيه بلده ولا لا السمس ولا تكرم؟ طبعا نحس السمس فعشكي احسن ايه؟ انتي يعني ايه انتي؟ انتي ده ده كثرة يعني امامي وخلي بالك هينهات انا مش كاتب i ولا كاتب ولكن كاتب i لان لو قلت كلمة i انتي انتي يعني ضد انتي بيوتك فلا كده في المحام رحي صحح كده كله كاتبيني انتي باي معادي اكتبه طبعا مش كارح ايه صحيح لي صحيح يا شباب طبعا ده مش كارح ايه خاص خط انا خلي بالك انت كتبت بقى هنا لا انت ايه بالاي وليس بالار عشان عندي اللي قدام مش طيب قصة ايه و ديشن. نسترجع بقى انت ايه و ريفليكشن الفيرجن يعني ايه يعني يعني, يعني انشاء اورجر على نفس ده ريفليكشن على نفس لكن على يعني ايه يا دكاترا؟ يعني يا دكاترا، يترس ده كله هذا هو انثنائه، على البجائنة اسمها ذرجة يترس كله على البجائنة اسمها ذرجة لكن لو أنا ايه نخذ يترس ده؟ دي يقص ايه؟ من بقى يترس ده؟ ايه دكاترا ده هو السيربيكس خلاص؟ والكوربس انا فاجأ يا دكاترا ان هنا تيبنه أنجل أنجل ده أنجل على فكرة هكذا؟ اللي هي بين السيربيكس وبيل الكوربس هي 170 وسبعين لكن الفرقان من اي كبيره جدا لكن اكي في الاكل دي جدا هي على فكره كان تقريبا الانزيم ده كان مع مين لكن جدا 10 هذه هي لكن دي كسر صغيرة كده هذه الكس هذه الفليكشن دي ما بين السيرفكس ما بين الكوربس هذه الانجل 170 درجه مين عملها بقى ليه عملت هذه الانجل دي لو انت بص على ده كده شايف على فكره في فليكشن وهي ما بين هنا وهنا كده 170 درجة هي مش كده ده ايديا عامله كده هي مش كده ايديا عامله كده معايا ده ده الوضع المريع ليه عشانها فيه في تون اوف وهنا مثلا كانت الماسل اوف انتراس اتاتش للفادرس تحت عنق بتاع السيرفكس يبقى ماسل ماسكه في مين فيه في في فايبر ستيشن يحصل فيه كاستلتي لان دي ماسل ماسكه في فايبر ستيشن معايا فيه كاسته ما بين السيرفكس ما بين ما بين الكوربس ودي قدرها يعني معنى كده كانت الانجل اوكتريشن في خلقة الرحم حاجه في اليوتراس في في اللي فيه جدا ما بين هذه الكسة اللي عملة انجل مئة وصميمة درجة الاول وقت لا تخيل اول وقت هي اي كبيرة جدا لكن اكتشولي ولا كبيرة ولا بتاع بصغارة جدا ده هي الكسة صغيرة جدا مقدرها عشر درجات ده ما فيه تانية وانسراقة ما بين السيرفكس و بين معايا ودي لما تيجي تذكرها دائما تفتكر دائما ايدك اللي هي فيها تانية صغيرة جدا ده مش مئة وانتبالين درجة وكذلك السيرفكس برضه مدني على البجاية دي اسمها انجل اوف لكن دي اسمها انجل اوف ديكاذر او تقريباً ده تقريبا انا ده 90 درجه يعني معنى كده ان كتابه الانترس دل... كله مع الباجينا اسمها فيرجن ثانيه اللي هو السيرفس مع باجينا فيرجن ثاني الدردكس مع الكوربس انكليشن خلاص عشان ما تنساش تعمل التاكيد كمان تياده احنا باكر يا ايه بنعمل كذا, كذا نظام عشان خاطر ايه اللي تانية اللي انت الفليكشن اللي هو الانثناء بارجع على نفسي واللي انت الفيرجن انسان ارجع اورجان تاني يفتكر حاجه ثانيه ان انتي فيرجن كلمة ايه يبقى سيرفكس مع باشايه وانتي فلكشن يبقى سيرفكس مع مين مع كوربس يعني ما فهمهاش احفظها ازاي سيرفكس ده عندنا هو ده الاساس سيرفكس عامل تاثير دواء عامل مع, مع كوربس اسمها فليكس وعمل دواء مع باشايه اسمها فيرجن يعني ده دا اورجان تاني خاص وده نفس الارجان اللي عايز يحفظها ده البي مع الدي الفيرجن مع دجايه الدي مع البي. مع ما لو كان الورق دي كده مستقيمه الورق كده كنت أسميها مين هسميها ريك يعني لو لو كانت دي خلاص ده اسمه بجدره انتي فليكشن انتي فيرجن او انتي جيرجن انتي فليكس او بيتسميها اي في اس اختصار اي تي انتي فليكس هو راح يملي الورقه ممكن يكتب بقى او مزقو بناس من قدام مش صح يبقى لو اجلت ان الحاجة هذا فكرة ان The most common The most common cause of هذا The most common cause of our... ممكن جيناس وقت ما ده ما مش كده لحط كده انات مريد ليه يلعب عايز يعني حوارينا سلايدز وحوارينا حاجات غريبه جدا بس عطلنا كلها ده انات مما انات ده ممكن جيناس وقت كده ما حد يمسكه ابدا لو انت قلت له يعني لو جاب لك مثلا يجيب لك مثلا موضوع ده في جراح تبارك يعني يعني لو ولا نعم؟ لا لا ده جدا ده والله والله عظيم والله العظيم يعني هو, لا. هو عنده قدرة جنب جداً أنه سخناعك قدامك مقنع جدا جدا هذا غير كار هو مقنع جدا فأكل بغضاً، إذا كنت أمني أنا أخبركم، يقولون هنا The most common cause of the urden uterus is عافية ركاتها إذا كنت أخبركم؟ Is congenital The most net of the body The most common cause of إذا ما ناس كنت أبدأ بداية لمية ده في لعيبه كوره رجله يمين في الكره رجله الشمال والدنيا بتاكره حديثا بيستن جدا قلت دي لجوه زي مارادونا كده لان اشفه ولا صح ريترو ريترو فليكس ريترو ريترو اللي هو اند لوك So, the angle of version and deflection look forward. What So, what do you mean maintaining this الوضع. Because we have two angles here, between the cervix and the vagina, and the cervix and the corpus, and flexion, and version, and we have understood what is the these angles. But, for example, what do you mean by this condition? I'm sure there is someone who عشان ماسك في ماسك فينا في البلبة. لكن انتها دلوقتي دولات يا جماعة كمان شرط غريب جدا. اسمه الليجم انت جدا. تينك. في البلبة. ما البلبة في البلبة. ايه? لأ موثبت ده ده مفهوم. المنص على البيو صباح. فالبلبة قدام سبس دهو صح اخلي يا هنا ده هنا. ماسك هنا في تمام كده قدام في البالبا في الأبر وانتر أوف زي فوق إضافة فوق آي. اللي اسمه ايه؟ ما عامل مبروم زي حبل غسيل اسمه ايه؟ اسمه في اسمه من ليه ولا اللجم التالي ليه؟ بس هو شكله زي لجمد. وفي لجمه تشفاج الشمامات كده من السيربيكس لغاية السيكلون. فده اسمه يترو ليجمنت يبقى في دجمه هنا موجود هنا شايف هنا المسيكلكس من ورا وفي ليجمنت اهوت شايف الكوربس ليله قدام فالرحم مش عارف ايه اتعقد بس حتى لو حاول احنا هنفضضه من فوق هنفضض ده من فوق ازاي بأي اي بأي في حاجه اللي هو الانترا ابدومينال بريشر يبقى حتى الرحم لو حابه يتعدل هنضغطين عليه بالانترا ابدومينال بريشر يعني معنى جاء لكثرة الماكترس ده منتين ال-ABF uterus ده الليجمينت ماس من قدام اسم وراء الليجمينت من وراء اسم يوترسيكران حتى لو حاول بنيجبس من فوق بالإنترا أبدومنان برشن كانت تجمع ال-ABF uterus ال-ABF uterus مرة تانية يعني ايه كلمة A-BF يعني Antiverted Antiflex يعني لكثرة هنا السيرفيكس ده في تانية مع الكوربس السيرفيكس ده في تانية مع المجاين ثلاثة البجارية اسمها تاليث السر الكوربس اسمها فلكش. دي كان 170 اللي هي فلكشن. ودي كان 90 اللي هي, هي البرجن معاك بصل قدام في ثمانين ثلاثة سيدات بصل قدام عشرين في نورمالي بصل وضع وعلى فكرة الاثنين نورمالي مشاكل نور مشاكل طب من تنينج هذا الوضع ان فيه وضع راوة ديجامل شايته ودايم في وراء يسموه سكرول شايته سيركوس مين أحد السكرول وفي من فوق مفترس مين الانترا abdominal fascia بس حذولي في اللاكشن كمان ان ثالث لاكشن كمان مع الحركات كلها اللي فيه إنهرنط خاصية إنهرنط كثر إنهرنط في المفصل اللي هي بتبقى تدخل مع لما تبقى هنا مسك في مسك في fibers tissue أو مسك في أي عظمة مسك في اي حاجة بدو قوم تبنيه شوي لا تون فانتردقوا معامل كسرة ما بين اليه كوربس ما بين اللي السيركس زي كده ما يعمل مئة صميطة <تصفيق> لا اكتشار التالية ممكن بمشدود ممكن من زي ما هو بس طويل شوي. ب... نفس المنصب بس شوي. بس ايه طب دي بقى بقى على ايه كمان هاتكس كمان ده 200 لتر من, ديك ديك من, ديك من ديك اللي كمان ودي فاكتور مهم جدا هو ال اللي الليجمنت ال أو الليجمنت اوف ذا اندوس معاده بقى الليجمنت اوف عندنا فيلم اجنبي كده اسمه نص صح ولا صح في نص معالج جدر 6 رجاله بيشيلوا بيشيلوا الايه اليوتراس بس عاوزين دايما جماعه الرجاله نصهم مش جدعان اوي صح من صح يعني نصهم رجاله بجد ونص تاني يعني ده لا هو طبيعي كده يعني نص كده فعلا الرجاله بجد ونصهم التاني يعني, يعني كده ايه يعني ديري المواظ معالج جدر عذير المواظ الميكه بس المواظ اللي هو كان اخرح في في اه اللي, اللي هو يعني في المصاله على صحيح في المصرحية قولت كده مع جاد هو كده أنا كنت اتمره ماشي والله عظيم ده ده حصل ماشي ده نفس, نفس غريب من بعيد يعني ايه كانت ايه كانت ايه ما كانتش حار ايه كبت اه كبت كده ومن ورا ده ده ده ايه ده؟ والله كده غريب كده بس ده فكر كده كل ما كده الاقي شيء كده شوية والله العظيم المنظر الزباله ده استاذ كده ده فعلا ليه ده يا نهار والله لاول مره في حياتي الاقي كده كان كده عربيتي وده مش ده اسمه كده موجوده في السنتكس اسمها ستارز لو حد من لو قدامك عربه بتاع عصير اه اه اشرحها كده اخر اخرها بس عادي فالمره دخلنا كده لو مره فعلا لو يعني فعلا بجد كريستو وعايز انت تضربه يعني او حاجه تضربه يعني منظر وحش قوي قوي يا الحمد لله ربع الحمد لله ماشي انا الحمد لله بقى في بقى بجد بقى معايا بجد يعني ايه يعني بقى بيشيلو بقى، بقى كده، ما يعني يعني, يعني في هذا لقمنس تقدر عين، إذا يعني منظر بس فولس. فولس, في فولس. طب بعد كده بقى، الرجال يشيلو جاد بقى، يشيلو ولا سلك صغير، يبتدي في قلب في ولا في خير بقى, خير بقى احنا بقى ان هو يصير في السردس مش في الكورس ليه يا دكاتره الكورس ده ده كل مره كل شويه السردس تخليله يقول له ايه يقول له انا زي ما انا وانت ايه تتغير صح ولا لا صح كل شويه السردس تخلي الكورس يقول له انا زي ما انا وانت تتغير عشان كل حمله يا دكاتره السردس مكانه صح لكن الكورس بيحصل ايه عمال يكبر يكبر يكبر يكبر غير نفسه غير فين غير تزيد السرد وده يصغر, يصغر, يصغر, يصغر يكشف البلد حامل لبعض. يعني معنى كان ما مال في في الكوربس مالو متحرك فاشل غدرنا امام مفايده البنت نمى سببت المهم فاشل كان لك اللجاميس كوريا تبسيط بان سببت متى مهم اي لجام ماسك السربت غدر اي في ماسك ال كوربوس فورس لجام لا في ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا تروح ولا ولا تروح لما نخش عين العمليات معانا كده بل وفاجهة دا بطلقة غريبة جدا ان حاولين السيربك دايما يدور كده دايما يدور اي كان في هذه الفشة خلاص؟ يعني هي كلهم بعض مع بعض مكابلين في بعض لكن اي طب يا ايه يعني بص رجله بتاعتي انا فاكرك الليجا بتاع دي الليجمنت بتاع الباشا اللي الموجود في الباديس يوم بيتجمع كده يجي حزمه فكنا ما كان راجل إيه اللي هو كان بيمد ويقول لي الواحد إيه. يكسر اللي هو الواحده لوحدها جت واحده يموت كانت راح يقلب له اللي مرتده ولا ده مرتده ولا ولد ولا بقى يا فإيه فهو إده الواحد وحده راح مكسرها صح؟ وإده اللي ساقل إيه راح مكسرها راح عمل حسمة كبيرة قال إذا تلت قال مكسرها ده معكه ما دلوش. صح؟ معاه؟ صح اللي بقى إيه اللي بقى؟ ده الليجم ده عباره عن عباره عن ايه الفشيه اللي جت ده كده بتتجمع كده في حلمه كده بتجمع هي ويجي معاها كمان السموث هو, هو يبقى عن ايه عباره عن condensation of fascia مضاف لها السموث muscle fibers هو ده الليجمنت طيب اللي تعنى بقى في في النص في, في وهنا هنا من ورق كده هنا في في كده طيب هنا في اوبلين اسمه ابتريتو من جوه عليه مصر هتاخدوس لقط يسمعي ابتريتو مصر بسبب من جوه بس ما ابتريتو من ان ترنس عفك ها ها هنا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها من ها ها ها ها ها ها ها هنا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها معايا دكاتره عليها خط ابيض تخيلي كده ماشي من السمس بيوبس لغايه ايه لغايه الايه الاسكال سباين ده اسمه وايت لاين ايه الوايت لاين ده الدكاتره عباره عن هنا في اوبننج اسمه شايفين الرسومات عندكم على الشاشه هنا هنا تمام ده كمان هنا ده جت فينا هنا في اللي هو هناوت بتدي فرامي حلو عليه مصر، بتدي انترنال عليه فاشيه باشا اوف اوبجكتوري انتجز عليه سيكنج خلاص اسمه وايت بار تعالوا ناخد بقى لفتره نتلمس الlandmarks في هذه اللاند ماركس في اسبانيا اول حاجه انت يا شباب على فكره ماسك من السيرفكس حتى مين وحتى لغايه الايه السيف بيوتس من اللي هو من السيرفكس ذات فهذا سمع ايه دوتا اسمها بيوبو سيربايكال لانها هي ايه حيثة كده فشل. فاسمها بيوبو سيربايكال فشل. خلاص اللجم الثاني عمل ده مروحها الياباني فان شيب فين مصف من السيربز باته الوايت لاين اما اللجم الثالث فهو بلعن 2 بانتس تو بانتس تو كده معاعدة جاكرة تو بانتس كده بالمنظر ده كده ماسك من اليوترس وحتى وحتى السيركس اللي هو ده الاسمه يوترس سكرت لجندس لما معنا كده جاءت عدنها فيه سريه لجمال اول شباب أو اسمه بيور شربائك بيور اسمه واحد واحد الماني كان قوضي تنجد تنجد تنجد تنجد راجل ده كان كان جدا جدا, جداً, جداً, جداً, جداً. صغير اسمه ماكن اللي هو هو اللي جنب هو اسمه ماكدرود فالماكدرود ده اللي جنب ده ماسك من السيرفر ماي ماسك من السيرفر ده اسمه يوتوب سيكر مين يبقى التري اللي جنب دكاتره مين قدام تمام ومين اللي جنب ماذا مين ورا يوتوب سيكر خلي بالكوا بقى الدكاتره بقى, بقى دايما كل واحد قوي جدا في قصاده فتح صح ده كان راجل كده جامد جدا بس نقط ضعف ايه براك نقط ضعفه ايه كان جدا صح ولا كل واحد قايل كده يا جماعه اللي ضعف مش انا جوزش مش عايز نوت ضعف مع فهنا نوت ضعف بقى في كل حاجه بس بقى دكاتي بقى اول دكاتي اللي, اللي هو اللي هو البيوس بايكال هنا في فتح كده صغير تنزل كمين مين يوريسو ويرفع ليها في الخور اللي هو من في خلي بالكوا هنا بقى في هنا مش جدا في نوع ضعف جدا ده مش كمان ده ده, ده ده طريق ده كانك سكة. سكه يا اسمها لي سكرت هنا منزل. منزل بقى في هنا تمام منزل ما انت مين بقى ماذا يبقى هنا هنا يورتر نازلة هنا يورتر ايه معدي يبقى خلي بقى ده جاترة. كل ده قوي اللي هو هنا كوندنسيشن اوف انتوبيتيف فاشن مضاف ليها السدوس ماسك احنا النهارده لو انت عايز فعلا تسع ممكن تاجله لو انت مش عايز يغرك احنا ان شاء الله نهارة. فهنا هنا اليورتر ماشي وهنا يبقى كل اللي جات لي كانت في ضغط في ضغط في فيه ريسترك في قناه في رقبه ايه ورا ناس ايه نازل و فسالنيش يا دكتور شكرا نعم اشمعنى قدام فاشيه من ورا تو بنز الريترو شيكرا هل في فن يعني او فيها حاجه يعني طبعا فانا من ريسترك عباره عن كرات صغيره جدا ده اللي كان رضيع رحت لها كشف رضيع خلاص كده واعمل لها على قدها ما ف... لكن الفرق جامد ان الرخمه مره اتربطت اجمالي جامد انتفع عشان كده الرخمه اللي جامد لازم نسيب هنا فينا اوكني بص اعملوا تو باندس عشان ما احناوش واسيب له حته قدام كمان عشان يمشي براحته فيها عارفين قدام دي اسمها ايه؟ دوبلاس مين؟ الدوبل سباوت يعني هذا المكان اسمه دوبل سباوت عشان كده هسيب لكم رسمه جباره جدا توضح الاورينتيشن مرسومه عندكم الاورينتيشن اوفيتو سيكرا ودوبل سباوت بصدقات رسمة جمزة جمزة أخي حاجة قادر هدفت هنا كده رتف الناس بكده بالوانسر ده كده خلاص. هنا من هنا كده ماشي اه خلاص؟ كده. من هنا بقى كمان في سكرال التالي بالمنظر ده يبقى هنا اللي هنا مين اللي كتر هنا بفيني سكرال زميل باوش. وي... عليها وي اري... ريكتر. باوش. يبقى دوبلاس ما خلاص حلوة جميلة طب انا كده خلصت الليجمنت القويه يلا يا جماعه الليجمنت السفايره مين هنا قدام بيمو سيرفايكال وفيها ميل وفيها من الجنب في المات يوريترا وفي قلت من وراء دي قدره في يوتيروسيكال خلايا عشان ده مهمه تمام دي مهمه جدا ليه خلي بالك انت كاتبه اللي ممكن ناخد البرولاكس اللي ممكن نست دي في الفحص الفتح اسمه التيروسي انتيروس. عشان تفق يعني فيلاف مش تفهمه ابدا وما تكون فاهمها نفسي 100% الكلاش على ما تفهم جزاك من اسئله كويس فبقى بقى اللي ايه اللي هي الضعيفة اول لجمه يا جدا جدا معايا جبهه لجمه التاني خلي بالك بقى الليجمه التاني اللي هي اللي هي الدفه دي هي ماليها وظيفه بالثلاثه ايه وظيفه بالثلاثه ايه يا اما تظبط وضع اورجانيك يا اما وضع يا كلت اورجانز بعض وركنه الصفحه كده بعض ياما اللي توصل اللي ما ينفعش زي بتاع كده عن اسلاك مع معديه في الهواء عربية حاجة ليه ده عربيه ولا ما ينفعش بقى جدا تمام يعني ده اللي اللي هو الوصلات دي والسيكروفاير ده اللي هو الديس رفاع دي كلها ونيرفز والبض دي كلها على بس مش في الهواء كده يعني واحد دخلت له كده ولا حاجه يقول ماسك ايه مقطع ما مثلا كده نيرد ولا اصلا مش عارف اسمه كل حاجه معموله جوه مكنسه في الترتيب ده سبحان الله تمام كلها في هو في اللي دي ده المثلث المثلث ده اللي هو اسمه راود اللي قبل التصل ده كده بس انا تخيل ده ده, ده هو مش كده. خلاص زي هو قدام هو ده, ده, ده, ده, هو ده, ده سوري على يعني ماشي يعني ده اليوتراس ده الاستراش تو ده خلاص يعني تحت البيوتس والديوس ده من فوق ولا تحت البلد. فنفس المستوى تقريبا في نفس المستوى فاحنا عشان تتخيلوا بايس اوي ده كانت كده هتحط هيجي الجيني كده عشان انا لو شبه دلوقتي التجمت سنيك قوي دي اسمه الرام جاي من لو التجمت جاي من كف الرحم وبعدين يا جماعه كف الرحم ده اسمه ايه؟ اسمه الكورن يبقى جاي من كف الرحم تمام وهيمشي كده اللي ما يلاقي الخرم موجود في اللاترال ابدومينل او بعد نخش الخرم يلاقي كنادي بعد نخش في الخرم يلاقي خرم تاني اللي اسمه اكسترنال البواينا رين. يبا هو كباش فأليه الخرم اسمها ايه؟ البواينا هاي هيتلوم هناك الخرم يلاقيه ازام مين؟ يلاقيه قدامه البالبة هيقوم ماسك في القبر وان سيرب اوف زي بالبالبة يبا هو المعانج كده طلع من الكرم يمشي لات اجرهم هيمشي يخش في الجوته الايه الواد القناه وينتقل خط دي ليبيا بشور يبقى قرن الواد القناه ليبيا بشور يبقى يطلع في القرن بص عشان القرن لو انا اخدت القرن كده اهو بلاقي هنا كده في بروبيت شوت هنا كده في بروبيت شوت ايه طيب بروبيت شوت بالظبط كده قدامها في الراوند ميس اللي هو الرابط الليجر خلاص ما يمس هنا عشان أنا في الليجمنتين عشان ما جاء دنيت ما بقى اللي الثروبيان عن ساندويش بين تو ليجامز شنو بقى بجمع الكولون فيه اللي الثروبيان تجوا عن ساندويش بين تو ليجامز في لجمنت الأمامي الخلفي اللجمنت الأمامي اسمه رابط الخلف راح بالورج بس أنا عارف بس إيه اللي هي اللي ماسك في النص ودافين دافي خلي رونت دا أكتر اللجمد ثمرة تانية ما سكفين ما فين فين؟, يمسح فين في فمن صبلاه هذا هذا اللجمد من صبلاه هذا اللجمد هو عادنسه شمشون عادنسه شمشون ودليدة ولا دليلة دليلة طب معاها دليدة ولا نعم. لقد ستعرفش دريدا. اه كلمة حلوة ايه كلمة منكلف ده ده. اه دي كانت من شوبرة كانت مال جمال مصر وكسف فرنسا بعد كده بقى ايه كلمة. وكده انضحصت اه كان ليه جد افلام انا مبكدش افلام ايه يوم السادس ده كان فيلم كايه بتاع كل بقى اه ده انا ما شوفت. كان بقى ايه كان بقى انت لسا عطاهم ما اطلقتوش كان نازل فيم ده كان اول ما نزل بقى ده فيلم ده ليه وبقى فيلم ده ليه فيلم رهيب بقى بقى مش فيلم بس كله ايه الاكتئاب وقرب ويسان وكل اه كده شوية اه اه ما أعلى فهجرة فالمهم اللي جاكتر بقينات الرقم لكم ده, صباي صباي باي ده. باي ده. شمشون أو اسمه سامسون سامسون أرضي. سامسون <تعبيل> <مش عارفين. أكلمك> ها بقى, بقى؟ ها عشان سبارة الحشيش السبارة ها جماعة <دي بتغطلها عارفوه> الله أنا والله عاطي اتبالها والله عاطي عارفوها بس البنات بس مش ولاد عشان بس بقاش عش واحد بس.. اه بس ها بس اه والله بقى بس الفاميلي مش متبدى عليه ده سامسون ده والبتاعه اه فهو ايه ويل جوينت بقى ف ما عادك ادرك بص على كده من ده سبلاي بانيل باي سامسون ار بي ده مهمة. جاي من جاي سورس ار ده اللي هو المهم ده دايما الاوفيريان ار دي مهمة يبقى خلي بالك يا دكاتره السبلاي ده السبلاي قوي بقى دكاتره بصوا خلي بالكم هنا في نقطه مهمه قوي ايه نقطة مهمة اللي عشان يحصل وعشان ما بين وي الثروبان توب. لذلك فينا قانون سنتياليشن. لازم الأورين يتصبب، وده الثروبان توب. تصبب تزاي؟ يعني إن في لجنة مثلاً على كاترة. ناس تمين الأورين مع شكل كده، وده الثروبان هذا لجنة تصوي. اسمه, اسمه أوريريان لجنة. يبقى ده لجنة اللي بيربط بيربط أورجان زباق. بيربط الأوريريان بمينة كاترة في اليوثوس. عشان الثروبان توب تبقى مع الأورين. اسمه ماسك من قفري وحتى مين؟ وحتى الكوردون يبقى من قفر الكوردون لما ده اسم كوردين إيه لجن انا احنا جاء من عندنا فده ملايق مغلطية الدنيا كلها هو أكثر عرعا بريتونية يعني زي مضعك مدعو... زي ما مدعو... دينا مدعو... من الحاجة اللي فيه كده بريتون جاي كده على إيه؟ على البلده وجاي على يوترس ورجع كده على دينا ده بس ننظم لوقت لكن ديجي من يوترس يوم ماشي بقى للجنب بقى اللاترال بيريتون يبقى الليجمنت بريدنيم ده عندما كان يغطي اليوترس ويغطي البري اتشوب بقى يكمل على جسمها اللي على اليوترس انا دكاتره هنسميه ما هو الا بيريتون بس على جسم الرحم بس طب اللي على فوريجانتشوب بقى البريدون على الجنب ده حتسميه فنسميه البرود ليجمنت عادي يا يبقى في ترى على جسم أنا. اسمه ايه بريتون ده اسمه بريميتين وفي بريتونيوم على ايديا اسمه ايه بيكترة. اسمه برود مع بعد اطوال كده البرود ليجمنت هيكمل لغايه الليزر بيتبقى كله بس اسمه برود وهناك اسمه بيلبس بنت ليجمنت يعني معنى كده اللي انفصلت له بنت ما هو وما الا كونتينويشن اوف ذا بروت ليجمنت وكنا بريتون عندي جدا تو ليميتس فكده يطلع كل بتاع ال بريتون العامه الكولباس معايا يا شباب يبقى يخلي بالك انا اللي هو البروتين عباره عن ايه بريتون بس بريتون بس تو ليميتس اوف بريتون معايا ده بقى زي كده في البدايه كان كده تقي غطينا البدايه غطي جسمنا جسمنا ايه اسمها ديرمين تغطي الدايه اسمها بروت بس اخر برود عند ايه عند الانفانديبل ما بعرفش انفانديبل يبقى فيه في ليجمنت بعد كده اسمه الانفانديبل بيلد ليجمنت عادي فاكر يعني برتون بالعرض برتون بالعرض اذا عن ايه عن في النص برود على خالص لاخري خالص اللي انا بعد كده هو هو مغطي على فكره هذا completion كله ففي النص مين فلو صح من قدام في لجمنت اسمه ايه من في يعني معنى كده هو جاي مغطي ايه في قصتي الحوار ده كله انا اللي هو كله مغطي يبقى اول حاجة هو مين اللي هو فلو خلي بقى, بقى جوه جوه هو في بسس بسس يعني كده خلى دفتره هنا هيوصل هنا اوفيريا ووصلنا مين هنا يوترين يبقى خلونا هنا فيه في نشا فيه بس ايه بس نشا فيه فيه ارثرس معاه دفتره وفيه هنا اوفيريا وفيه هنا يوترين البينات ترانج بقى تبقى عباره عن كل كده من البيتز نسميها بامبيني فورد بلاكسس أوفينس بامبيني فورد شبك على تديه ديس بسط زيبك على ديس بانا دي بامبيني فورد يعني جوه الكونتينت افز برو ديجابي فانا في ما بامبيني وين وي هذا احنا على احنا مين. اه ايوه أغنية على فكرة واحد يغنيها اه الشعبيه معايا فاكره اللي هي ايه انا اتخدال النهارده لما واحد يسالني عليها كانت اسمها انا مش عارفها اقولها اشوف كده بقى سلام اه ده انا مش عارفها هو على فكره احنا دلوقتي كنا المره الثانيه عايزين اغنيه انا مش عارفني لما كنا انترال تراين معايا دي لما كنا انترال تراين كنا احنا بنغني كلنا انا مش عارفه انا مين ولا فين معايا دي فاكره يعني اولاد عبد الباسط حموده لان كده انتوا بقى انا مش عارف انا مين ولا ايه ولا مين معايا ده جبه فاحنا كلنا على فكره معانا حته الفيل وعت البيت معايا خدوا كلنا معانا معايا ده لو انا مثلا لو انا سائل على جثه مين هينضف عت البيت لو في, ميل في, في ميل وبقايا من ايه وبقايا جوه جوه البرود دلين. فتجوا برز لجوا في بقايا من الدين فقط، معه؟ حبة من دم فوق أبري، تا حبة كذا فوق أبري كذا ذكرت، حبة بقى مسال أبري شوي. إب إب, إب يعني فوق إب أو أفران يعني لو تفكرين كذا خدوش عندك. بس أنا مسمت في الراوندنا على بقولي تود abdomin hysterectomy plus bilateral salpingo oophorectomy صحلة مصحلة. و ايه لك ايه? بتاع ما تعرفوش Dodatkowie. Szwecki, wos, że رجع مرة تناشر، فالبروندي بقى هنا في بقايا شوية فوق الأوبري اسمهم إب بس ماهم فار يعني, فارة يعني آه فار, يعني, فار يعني جنب، آه بس ماهم فار يعني يعني جنب جنب جنب to jest fałszywe. To jest fałszywe. To jest of To To jest fałszywe. To To To To To To To To الارضيه اللي واقف عليها بين الرحمه بين الكروب صح. البرتقال. إن أنا داير كنت بريك بروت بكرات. عفيك أنا كنت صار كده من بس عن أشي. كده خلاص. واحدة تيكين يا خلاص كده واحدة عادية بالمنظر ده ومن فوق ده عليه صوص التاور المخصوص معايا دغري اهو بالمنظر ده كاش ده اا كان اشهر بس جامد جدا جامد جدا يا جماعه آه الله الشيكين تاور اسمو التشيكن تاور ده في روصاي. كان بيتصور، اللي هو كان اول منطقه تصوير في مارينا ولا كنت اتصادف ان انا كنت موجود على التصوير واكيد خيكي لو بيشتغل بقى في فرع مارينا بتاع اوسايد انا فا كنت موجودا في التصوير ده <تصفيق> تيكن <تصفيق> اه والله وده واحد تخين قوي تخين قوي كده ايه بيتكلم بيقعد على الانسانش فوق كده وبيكلم واحد دخين ردة هناك فعلا كده كده وعنده كده ايفوريا عاليه قوي حاجه اه مثل بس بس كويس كده ماشي شخير والله شخير ماشي <تصفيق> <تصفيق> نعم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 اه, آه. آه. تفت بقى يعني بحب انا بحب انا اه فاصله كده يعني هو فين الدبله تعالوا يا جماعه نتخيل مع انا واقفين كده في رحله الفتره جوه الدبله لو انا واقف كده احنا واقفين على الأرضية. ارضيه ارضيه بكده ادي عادتي كلها سمي. اسمها البل بي. البل بل بل بل بل. تعال ايه اسمها البند وبين الشيكتور. اول حاجه بتاكره ده هنا في بريتون اهو بريتونيوم هو ده بره هنا في سكن صح ما بين هنا وبين مين الريكتوم يعني لو احنا رسمنا رسمه اوضح شويه اهو في ده كده اهو ده كده وهنا بريتون, بريتون. أدي الاسكين. أدي الاسكين. هي وبعدين فكان في طبقتين من الطصل طبقتين من الطصل معاشه واحده منها اسمها ليبيتير اناي والتانيه اسمها برينيال ايه برينيال تمام وهنا عندنا في فشة دي في هنا كدا. واللي برا هنا السوس تاني في فشه تاني كده بس كدا. يعني ده دي اللي عن ايه بيت فلور عباره من جوه وسكين وفشه من بره ؟ معيه هذا يا شبعي؟ هو ده هذا هو ايه؟ انتمرش، ده اللي هو, ده اللي هو عن بريتون وفشية ومسكين وفشية بنظمة من بدينات من المصر تعال فش بقى نتكلم على الفشية طبعا البريتونية هو دوغلاس فوتش ده نخش بقى كده على إيه؟ على, على فترة الفشية دي يعني على بكوين مهمة هذه ما هي الا فشية تبع الحشي بتاع الكسبه كله يعني في البريم يعني فكره بره خالص كزايد فش والاكسترا الفات ادي فشل كان على البلس ادي كان كما على الباكس ادي فشل على الدورين ادي فشل يعني ابتدى انا في كده قلبي ما بيرقص جوه مين جوه اللنجز بقى بين في فشل حواطة القلب في فشل في بين اورجانس بين بعضها تبقى الفراغات بين الأورجنز. عشان في حاجه تلط كلهم نسميها ادي البلد تسمى انتو بلدك فاشيا هي عبر عن لوز ايرر تشو يمكن بيتشف اماكن ويكوني لجمد خلاص ولكنها عبر عن تمر فروات وتسمى بتسانشا لكل بلدك اي اوجن منها فاشيا على اوجن نفسها كسماء بيسرال فاط جنب اليدرس يبقى ايه متريا جنب السيرفكس برا سرفير جنب البجاينه اسمى ايه جنب البجاينه برة قلب. جانب البلادر بحولين بلادر اسمها بيري بزايكل. حولين ركتر اسمها بيري ريكتر فاكي فش دي قطعة قوموا بيقولونها. but how do the كل هذا lose, lose the, that's ما يمنعش اللي قطعة نادي كمان. تقوم راحة. خلال شباكين موجودين في البرفيس. شباك مفتح على البطخس اسمه سيرامينا. وشباك مفتح على اللولين اسمه بتكلم مع الفاشيو اكس طبكس واتكلم مع الفاش بتاعه اللي مايلناش يطلع لفوق يطلع مع الاكسبرت مين اكسبرتيال كات معايا فات معاها مش كده اما دي ابتدت الديسور بتاعتها فبتخلي ايه على المصل بتخلي اداتا على المصل تخلي المصل دي مش فايبرز كده كل فايبر لوحدها لا خليهم كده حزمه واحده تعمل انفستمنت اوف دي ماسل وكانها فاكره كانها محاوله ماسك عشان المصل دي حزمه قويه معايا ده من الاعضاء فعندنا فينا بيسورتاشيا وعندنا فيه في ترايتال باشيا البرايتل فور ديستمنت اوف اما البيسور فور ديستشن اوف مع بعض وانت برولابس وكونت خلاص طب دي على, على على اللي بترنوم قال اللي اللي دي تمام كده هي عباره عن عن ثلاث عضلات وفيهم واحدة عندها ثلاث يعني كده هي عباره عن ثلاث عضلات وفي عضلة منهم عندها ثلاث, ثلاث بنات معايا يا شباب؟ خلاص كده؟ يبقى هما هيك جميل بيت الراي؟ ثلاث عضلات؟ ثلاث عضلات وثلاث بنات ثلاث عضلات وثلاث بنات جنب اللي جيت الإنان ثلاث عضلات وثلاث بنات يا شباب تعيزي هل اي سؤال؟ معاه دل ادراك اصبح اشان بقي اللي هو اللي بيتل رايبه بقى ماسكا فيه بقى هو اللي فات ده كان ما كانش يقام كان أكيد كان كان يقام ايه <تصفيق> ايه <تصفيق> ايه ايه ايه ايه خلاص افات مش هنصالح انهمنا هنكمل بقي بيتل دست هو بين فلوت وهنتكلم بالسلطة ايه 5 زيان على على في شو 5 زيان على 10 على اليويتر i każdy w stanie znaleźć السبوع جاء الخوة اللي بعدين ان شاء الله يعني اشباين البنات اللي زميله بقى اللي بقى نرسه كده ايه بقى اما فضلين حدة فلق بورش الصغيرة مثلا في اخر الكورس دعم اتخاص من مثل الخميس تقريبا يعني ان شاء الله هده اه في اخرى بقى عشان عديني خلط دعم عديني بقى عشان, عشان ايه لو كده دعم ان شاء الله جمعة وثبت اجازك انتظر اليوم الحد بكره ثانيكس بكره بكرة بكره ثلاثه لا بكره مش ثاني في نظريه في نظر بس اعتقد انا هعمل حاجه هيبقى في الناس اللي هو ما ادرسش بس بقى دول وانا هو على كل المحاضره ان شاء الله الناس هيبقى قوسهم نظري جزء ابورشن صغير هنعيد الابورشن كله اذا قلت كله بنراجعه لما نرجع ان حد جاي اللي أنا من وناس جايين لا عايش في بعض المواضيع عايش يعني على كل طبعا كل عايش عايش سياج عايش فertilization مرة تانية عايش كمان الأبرشة مرة تانية في إسرائيل يعني نظر كلها كله عايش إلى برشة فيه فيها الصغير في المجموعة ده عدلوا المره الثانيه خلي بقى لمعدم ولا يوم مراجعه الجرشه كلها كامله عدلوا ان شاء الله هي بقى على يوم انا عامل بقى ده المراجعات بقى يوم حد ويوم جمعه حد الحد يحضر المراجعة. عنده الحد ممكن يحضر ممكن يحضر يحضر يوم الجمعة. ليه ايه? مراجعات بقى مش عارفين بقى بس. بس لا لأ بعد نرجع عن الاجازة. الحد الجاية دا تتتتتت. طبعا المراجعات الجاية دي ضايف الاهمية. ضايف الاهمية هنا زوم ان على على اللي هي لا يبقى كده اجازه ان شاء الله والسبت كمان ان شاء الله احنا عايزين بس احنا احنا نشد حيلنا عايزين نشد يوم الخميس وبكرة. عشان ناخد ان شاء الله بمعة وسبت لحد في نظري وانالتي معربا بنخدو 54 دي اكمل لا احنا بقى خلاص بقى البيت لا! ما انت بقى بورجة هلقلق بورجة الكلانيكة هيقلق بورجة لحد اللي فضل حد صغالة قريمة اكبير كله رايح، عشان برقنا يا جماعة اللي بعدين كل هم الناس عندهم جراحة كلهم بقى, بقى ان شاء الله أيوة. بكرة الساعة لا بكرة, الساعة, في الساعة, في الساعة, في الساعة لا بكرة نازل في الصفة ما هو تلحيانات تلحيانات احنا لا يوم الساعة هتلاقي الناس يتقول.. يا يا عمي الناس ديها ويبدأ بس انها الناس ايجوا تاتة ونصر الساعة مش ما يعنيش ادوش مش عارفين قبل العصر.. ده قبل العصر هنبدأ نص ساعة قبل العصر في بكرة نرجع مرة البنت ذات بصوا بعد البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت بصوا البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات اسمها ذات البنت ذات البنت ذات البنت اسمها البنت ذات البنت ذات اسم الدين البنت ذات طبعا ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات البنت ذات والزي الكربون ده حصه كل الكرسومات دي حصه على حصه هيبقى فيها دكاتره عدينا فينا اه أبطال بقى الدروس اه من افضل الدروس البطل الاول هو البلفس والبطل التاني معاه دكاتره أه. اه اه ده دكاتره هنا ضد الابطال اه اه عن سميه ده بقى. ده شو بقى ايه اسم لي كده ده رجاله كده هنقول له وجوده مثلا معايا لغايه طول الاطار بقى على إيه؟ على الاقل مثلا ايه شهرين اللي هو الليبره بقى ليه هنعمل على بتاعي هنعمل ده اسم لليه لليه لإبن الصغير ما هنعمل هنعمل دي الجروب بتاعي اهو. عنامي ايه اسم العروس. اسم اللي بس بس عايز اسم راجي. اه راج عشان ما ينفع. بس اسم عريس. بص على الجاتلة ايه هكذا. الديبتر محيبا ما ماسك فين بقى. بص على الجاتلة. قدام فيه عندنا قدام فيه عندنا سيمس ايه. حل. ورا فيه اه. ايه. بقى قدام سيمس. ورا كوكس. ماشي. طيب بص على الجاتلة بقى على, على جنبها فيه. أكتتر فورمين، ها؟ فورمين؟ بقى بس من فين. هنا من قدام سمسبيوبس إزاي؟ ولا في الإسكالس اهو هنا ما هو ما بين إسكالس باين وبين سمسبيوبس. في مصدر من جوه اسمها ايه؟ وعليه اسمها ايه؟ وعليه خط من سمسبيوبس اللي إسكالس هو ده المصدر الصح. خلاص وين أسكال, اسكال سباين كده وهنا اكتوريج هل اذا كنت المنظر ده الاربع نقط الاربع كلمات سيمسلس وايت لاين اسكال سباين واي كوكسل هات ديها لو انت بس اعرفتها هذيت اسمها بس كده خدس اللي بيت الرمالي ليه؟ هات من قدام على وقت واصد مش ماسك لو اخترق الوايط مايض عبار عليه تحانة في الفشل. بس هي مشي حدودها قدام سيمسلس ورا سباين بس هسانا من قدام على ورق. قدام على ورا ادي هنا عضله ادي هنا عضله ثانيه مع بعض ايه؟ بس كوكساجيس. على فكرة المكان ده اللي هو الجدد ده اسمه Iliam في البوم Iliam. ينعو ده كله ده كده الجدد ده يعني Sympces, Eschium الباقي كله اسمه Iliam. يعني هاي بوم من بيوبس أو Sympces بيوبس معالك Pubes و Eschium كله اسمه Iliam. فلا من هذا اسمه فده اسمه Iliam. فدي كوكساجيس. ومن Eschium, Eschial Spine الغدر كوكساجيس تسيب اسمها كوكسيجيز. يبقى هنا الثلاث عضلات هم مين هو بيو كوكسيجيس اليو كوكسيجيز. هنا ثاني يورثا وهنا في وهنا في النص كده يعني هنا هنا في كده هنا حته كده اللي هي في اتاتش لكل المصل كلها طيب اللي بقى شويه كده عضلات من البيوب كوكساجيا دي لفه حوالين اليورستا وراح طالعه كده اسمها بيوبو يورستاس دي مش عضلات تقوم لفه ومش مكملة بس ماسكه فين ماسكه فين في البريه البطن فهنا ما تكملش يا جماعه صفر ما تكملش صفر تقوم راحه للسمس فدي اسمها بيوبو بجينس اسمها دي بيوبو يورستاس دي بيوبو بجينس اما شفت نص ورا كده تمام كده دوم مسكر كده في رافل في النصف رافل يعني رين اوف مصر طبعا عن مصر متجمع كده وتمسك بالكوكسيكس في, في الاخر عشان هي بعيده قوي فالمصر دي كده اسمها بيوبو ريكتانيس بيوبو يورثانيس بيوبو فاجيناز بيوبو ريكتانيس يبقى الثلاث بنات بيوبو كوكسيديس بروبر الثلاث بنات ده بيوبو يورثانيس بيوبو فاجيناز بيوبو ريكتانيس بيت المصيل ايليو كوكسيجيس اس كيلو كوكسيجيس يبقى معنى كده المصيلز اللي عندنا دي اسمها ليبيت الاناي بعد اللي هي الرباعي بعض اللي بيخوف كل الناس اه مثلا فكر اناي يبقى مش نعرف ايه مش نعرف مش عارفين حاجه جلوكوب ماجما بيقول لك الاورجين انتن سشن في جلوكوب تو في لي اورجين انتن انت لو تخيلت برد السكس بيوبس كوكسس بس بص الطريقه ان هي ماشيه ازاي سيمبل بيوبس ثم وايت لاين لو بقلت له ما زال سهل لأن ليه بقى؟ بيوبو كوكسيجيس، أيو كوكسيجيس، أسكيو كوكسيجيس. مع هذا كتر، بكذا بيقولي فحصيتي بيبيروسفيرس واجينال بكتيرس. خلاص؟ طيب، وصلت لقتله أنا ليه عمله وصل فوق قوي في البيوبو ونزل تحت قوي في الكوكسيجيس؟ ليه؟ عشان تبقى أنت عارف إن المصدر دي أصلاً ليها هي، ليه استوب، ليه درجة ثمانية. مع هذا واللي مهم فيها يا دكتوره انت عارفين ليه البيلس اسمه بيلس عارفين ليه سموا البيلس يا دكتوره بالبيلس انت كل حاجه تغسل وشك ولا وشكم تنزلوا كده على على كده كل يوم كده دكتوره كده تمام انت, أنت ايه جاي كده يدخس وشك كده على لحط ده ليه, من هو بتاعه ليه ستوب ولا دي هو كل بنت تعال البداعه المايه تلمس في أي تقوم تطلع من وكذلك سنوب. ده حتى يا جماعه في سلايت هور لكم عاملين حب حب اللي بيت الاي دي حب الزهر حب وليها قبل بحيث الراس بتاع البيبي تلمس في اي حته في الليبر ناي حتقول تطلع من الفتح اللي تحت في بتاعه الباجاي بلاقي الليبره الباجاي هي فهي ليها دور مهم جدا في لفه الراس العيب لما خطف الليبر اللي غير ليه عامله ايه كمان تحت هنا بيدفلو سبوت صح ولا صح غير عامل هنا لو أنت تقولي عامل هنا بس دي لي بيتر بس ثلاث عضلات وثلاث بنيت ايه ثلاث و معاده كده سبلاي بيتون نيرز حاجه اسمها كوكسيجن نيرز وحاجه اسمها بريدنتال نيرز بس مش عايز يوقع بمعنى انا حتى نوقع النيرز نفس البايت مش مهم على الضغط بس على بيدنك بس خلاص كده. على ده دكاتره بقى الجزء تحت بيت الاي اهو ده اسمه ايه اسمه البريدينيا اه بقى ده بقى كل شوية في ال... في, ال... في كليه الراندات الفرنيه الكرينيه ايه ده الفرنيه ده بقى عايزين نعرف بقى ايه هو الكرينيه امام الفرنيام سمس خلفا كوكسكس يحدد البرنيام قدام سمس ورا كوكسكس سقف البرنيام لبيتور اما الارضيه هو طبقه الجلد اللي ما بين الباجايه وبين الايس بس كده او اللي هي هنا البلطة يعني الاوبن بتاع البلفه ده الاتصال احنا رسمنا كده دكاتره هنا كده في ادي البلفه اهي تفتح هنا فيها الليستا وهنا التراباجين وهنا البيتش ده اسمه برينيال يوم ما يتعور يبقى اسمها برينيال تيرز خلاص يبقى البرينيه عباره عن ايه امام سنسس ورا في بوكسكس سقفنا لبيتر ار دينا هذا السكين بين في بالفا اند اينوس معايا دكاتره تسكتوا لي خلاص يبقى فهمت يا جماعه الليبيتر نال ولا عيدها مره ثانيه طيب، تعرفوا على pernial muscles؟ برنيا muscles. بقى؟ حد يجي سؤالك اللي فات. بوس. برنيا بقى بس برنيا muscles خالص تعال بص كده على بص. عرفيك دي اسمها إيه؟ ودي اسمها سينثيز. ودي اسمه superior pubic ramus. ودي اسمه inferior pubic ramus. ودي اسمه اسكر ramus. ودي اسمه اسكر spine. وجسمها اسكيب تشيبرس وعليه درس هناخد في جراحه ان الاوائل دفعه بيجيلهم بيرسايتس من كتر القعده على الكرسي والمذاكره والحد والضحك وكده ده مع ليه ده فداي ايه عندهم هاي حد منكم ولا من, من, <تصفيق> من يا جماعة طيب ماشي يبقى خالي يلاقي إيه إيه طيب شايفين المنظر ده بقى في شايفينها Widziałem, że między dwoma mięśniami, które są podwinięte, a następnie mięśnie trójkąta, są mięśnie trójkąta powierzchownego. Widziałem, między dwoma جوه معايا دكاتره يعني بريمي بريمي دا جوه تمام كده في كمان باوتش اخر يعني سبيس كمان في مصل واحده اسمها ديب برينيال مصل يبقى ليه اسمها سوبرفيشل اسمها ديب عشان على حسب الرئيسات تو بريميال مبريمي اللي براهم سوبرفيشل اللي جواهم ديب سوبرفيشيال ترنيه مصل ثم تلاته واللي جواه واحده بس اسمها ديب برينيال مصل لو احنا دخلنا جبنا الدنيا من بر ديب لجوه انا باجي هنا 3 ثم البرينيال المبرين، ثم ديب ماسل ثم الليجيتوش ثم الفاشيا ثم ايه باوتش هو الدوبل سباوتش يعني بص انا بدرا شايف انت كده ده اللي هو يعني هنا معي بقى كده في بعد كده بقى كده ديب دي. بعد كده بعد كده بعد كده, كده اللي هو يبقى عندي 3 فوق ديشه وطرنيه ب 1 احلى دي تعالى كده مطلع مطلع بقى هما هما برضو على يعني هل كده مش بقى <تصفيق> <حسن>؟ <تصفيق> بقى بقى دوت اسكين وفاشيا وبعد ذلك بيت بين الجنال وبرنيا المسل خلاص على برنيا المسل بص بريا المسل بقى معايا كده بقى كده من تحته بص المنظر ده اهو لكن ما احسم البرنس من كده المنظر ده كده هذه كده هنا الفكره في السيكس دول سنه بس نيكلي هل وير ده كله ده بنعمل برين وهنا في برميل البط وهنا في الايناس وهنا في اليوريس وهنا في خلاص البرين المص ده مص؟ عن اربعه مصص اربعه اي مصص طيب المرحله اللي كانت هنا الجوكر فعلاسه وايه ده اسمه ارقصوا تكثف بالعدل ايه بالعدل بقى نقسم الباس ما بين الكادرس تمام كده او بين البرينير بقى ليه؟ هي كده هنقل الكادرس عضلتين ونديها ده فتره بالبرينير باتش نقسمهم بالعدل خلاص يا شباب معايا بس خلي بالك اي عضله حاتمت تكثف الشباب ليها مثل ايه مسز ايه مسز كاديرنوز معنى عشتس هنا ايه كاديرنوز ايه في اي في الجسم ده يلا بقى بنيه البادي منين البادي ده راح راح مين للريماي خد واحد خدي خدي إنت مين إنت كريمس, إنت كريمس اسمهم, اسمهم ترانسفرس Superficial ودي D على فكرة بكتلة سوفرفيشيال العضلة D دي. دينك بكتلة ما سوف تلك دين؟ ما سوف تلك السكال هنا؟ السكال هنا ثاني سوفرفيشيال الممبريم كانت يعني إذا العضلة على رقم واحد دي كانت مشى برّا الممبريم ورقم اربعة دي مشى جوه الممبريم من جوه تحت الممبريم يبقى دي حول دين اسمها ايه؟ اسمها Deep مشى ماشى تنظر اسمها تنظر برس يبقى هناك فيه سوبر اللي دي في العرب. اللي, اللي سوبر في العالم واحدة اللي تجيب الكريموس واحدة الاسكريموس فدي اسمها سوبر دسمة دي ترانزيبيرس برنيان ودي اسمها سوبر الاشر من البرنيان بادي ثلاثين راح يتوقع من غيرهم راح ايه؟ راح مدي مع هذا بس اللي دوت على فكرة ألبح جدا وحساس جدا وبرح حساس جدا صح فحتى وياخد خطر بقى مين اخوه البرنيال البطي فرح باعاته علىها تمسي على البرنيال البطي يبقى هو اتغار مرة ومسه في مرة على مين؟ على البرنيا البطي يبقى انا جاء عن كده الاربع مصد وردته مع الفكرة ايه الاربع مصد؟ البرنيا البطي رح مدي للايه؟ للبيوبكريمس ومدي لإسكا بريمس معايا ده ماذا؟ للبرنيا البيوبكريمس وإسكا اسمهم ايه؟ اسمهم ترانسبيرس الاثنين بس فيهم واحدة سوبرفيشيات ولكن هذا يمكن ان يكون مسكنا تحت الاسكيام التي يكون مسكنا من الاسكيام التي يكون مسكنا من الاسكيام التي يكون مسكنا من الاسكيام التي يكون مسكنا من الاسكيام من الاسكيام التي يكون مسكنا من تعال على, محوطة على بس بس دي محوط على الضغ مع هذا كذا على بس ما ضغه بس بس كبرنس كبرنس ضغه كبرنس بس يا الله ده ده بنيان مصر ده بنيان مصر خلصنا بنيان مصر خلص اشرب مصر يعني كده في هنا لو ده هنا اللي هو دي برضو دي دي فكان في هنا لبنتي الناون أنا كسرية سوبرفيش سوبرفيش جماعة دي ده عمل حاجة اسمها دي برين برين يعني اللي هو الداسه بالباوش البريني بالباوش في برين برين باوش. برين باوش. اللي أما ما انا مش عايزك تستمع تقومش مش... مش مشكله خالص مش مش يعني ده للمنظره بس انا اقول لك ده فيها الباوتش ده سويتش ده اي بوكونتنت ايه كلام فارغ يا جماعه وبعد احفظه تبعش ما فيها ونهائي كله على فكرة هو بس لو ما كانش انت السلايد ممكن كده كده ما نشرحش فهو مهم جدا في السلايدز الحاجات دي كلها مهمه جدا في السلايدز بحبها أول قوي دكتور ايه حاجاتكم. بس يقول تاخد سنه 50 درجه سلايد 50 درجة غير لا درجة بس سلايد أحسن لنا كم لنا كم في, حاجة في حاجة يا جماعة ان, إن دي, دي درجه الام اس 150 درجه على ده كان كام 70 يعني اللي هو الكيسز 60 على 100 درجة يعني عشان كلا درجة يا لو انت بس حرصنا على الأسئلة بس لو زاد لي لفظ سبحان رجع بطلته اللي بيطلبه زي ما أنا حضرطلته من أنا جدا يعني حل إحنا تمن إسمه إن شاء الله ده حل جزء أنا الريتم كل كتبه الدلائل ما بحاجة من كلام عشان تيجي كده يعني في ده زيادة عن اللي بيحلوها ده في الكلية أو في أي مكان في المحددة فعشان كده جدا بكل طاقه بتاعنا ان شاء الله باذن الله رفع امين لانك سكه بتاخد ريحه عاليه قوي في النسه بقى برسمه معايا ان شاء الله طيب بخلي بقى دكاتره المصريز هنا بص ده دي اسمه ديب بيرنيا باوتش ده اسمه سوبرفيشال بيرنيا باوتش دي اسمها ديب ترانسفير بيرنيا ده كده ده ماسس اسمه فوق ايه سو سوبرفيشال وهنا بتاعه اسمها ايه ايش ده اللي هو شعار، إيه شعار ولا, ولا ولا والله الله وغريت ببروك بتاعت ما بتاع اسويا نعم ايه؟ اه دي اللي عارف مع, مع والله كده؟ واللي كان بيغنيها وهو في انجولة معاها اللي لها في وهو في انجولة دام ايه بقى بص هو بقى, بقى بقى عارف. نعم؟ لا مكانش عارف. هنا عارف لا لا ده لا, كان فينجول. كان فينجول. <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو إيه هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقى كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رجع بقى وجاب بعدين بقى الساعة 10 الساعة 8 رجع البيت وكده وراح نازل لا في حاسة بالطريق ووصل بقى كانت طلعة في بقى أفلام بقى اللي طارة تطلع وراح كلمه لي الطيارة لما بطلع منزلي مرة تانية حصل دي صدق قد يعني يعني برضو يعني مصير لو يا عمليات ولا حاجة كانوا يردون ستي ايه يعني بس السنة بعد لكن قالوا Dobrze, no, to, jest to, لو ايه فيها لا اغنية اغنية كلهم بعد جزائر لكترة وقبل مصر يا ولو كلهم اغنية بجانة في واحد كده تقام في مائيه مصر ومصر جيدة كده والحلمية اشتاها دافت عشان, عشان, عشان كده الصفوة وايوة جنب كده عامل من غانة نقول لي يا يا بالطول بالعرض بالورق حيي الكاس بالطول بالعرض بالورق نعم طيب ماشي تبوصر الجدرة تبوصر الجدرة بالطول بالدو كافيرنوزا معايا جت بالعرض مين ترانزفرس برنيال ماسل بالورب مين اسيو مع معايا جنبه فهنا بالدول بالعرض بالورب هنجيب ايه هنجيب البرينيال اوعى تنسى بقى معايا الغرق البالفو كافيرنوز والترانسفيرس بير دي عباره عن ايه بيني ان نجيب جوه وده دورت بره اللي برنيان مصر ما كلهم اسمهم برنيان مصر ده ده ده ايه بقى رسمة, رسمة كده إيه, ايه من رسمة, رسمة كده يعني اه رسمة عادي جدا جدا ده مش حقيقة ولا حاجة مش كده جدا جدا كده ايه جوه حرف 8 هذا كذا 1.8 كده رقم يا شباب بالمنظر ده كده دي, بقى. دي كده. هنا مين هنا؟ هنا رجله هنا في مين يوريس هنا في مين هنا في مين, هنا في مين, مين بدا ده عبضة. مين بالعرض دولت ودي. طب مين يمشي بالطول؟ بالقو برفع كبردوس. عفكرة الوعر ده إكستernal إينال السك. جدا جدا جدا. لو بس جسد بس تعيش حياتك مساف واحد ثمانية حتفقوا الماسك. هدول دي بالقو. تمام؟ بالقو بس ما واللي بالعرض؟ بريا البضي بريا المصري معايا هذا جاد على فكره الفريق مش بس حفصه ليه انا متاكد يا جاد دي اللي هو اتنين من وده برنيا كان حساس جدا فغار مرة من بريا البضي ومس عليه مرة عمرك ما هتنساها ابدا بريا المصري الرسمه دي لغايه هدف ابعد جدا جدا جدا اول هدف بيقول لك المصري تو مين المصري مع أربعة سوبرفيشل جديد الدين واثنين. يبقى كده كام ستة. سبعة مين اكسترنال مين؟ إينال ستينكر رقم سبعة. ورقم ثمانية وتسعة دولارز اللي هو مين اللي هو بيوبو دي من ناحياتي بنتها بيوبو بوجينالز والناحية الثانية جمبو بوجينالز أو البيوبو أو حتى اللي بيتر إين اي برود سبيكنغ. تبقى شو بس كده بنقوله أجي على ركتين. أربعة 8 تسعة يعني ما كان فيه تسعة غلط بس ال 8 بص 9 مصري تسعة مصر؟, مصر. مصر. الاثنين اللي بترفع الاثنين أربعة 4 ترانسفرز و عشان دائما هيجي لكم السؤال ده إيه لك ايه اي بتتبع زمور في السلايدز اي ميدل سكرش بشعري اي ميد ده عباره عن بريير البطي يقولك كل بريير ما عدا ما too far from the vernial body aliskabernus is not attached to the vernial body nota لو من سلفه كده الiskabernus بعيده عن البرنيال بودي iskabernus مش اخر البرنيال بودي ده اول السؤال مهم جدا تخيلوا يا الناس طنسم مجرمين جدا مجرمين ايه احنا عندنا بنفتح فتحه كده هوه عشان نوسع تمام مقص كده داخل كده في البطن كده داخل مصر وقاص معايا 3 واص كده وعاش معايا قال لي ده تقول بقى مع عبيد، مع مين احلى حاجه ليه بقى بص انا كده تعرف تقول لي ايه الماسل اللي إن انا بقطعها المصر اللي كنت ان ديز ايجت ان دي انت طبعا يا ده ما صح ولا صح انما عارف رسم قم لك خط كده. بس كده هذا الخط يمثل الايه السياق ويمثل المصدر اللي هي كارت ال 100 ده ادي برضو كان اه سوري اللي هو ايه بعض شو ودي على برده بقى على فكرة برده برده اللي هو ديو و يبقى اللي هي ال 100 ده السياق اوعى شوف دي جميلة زي. الرسمة دي يعني حاسين صعبين جدا تو بروبلمز عندي جميل جدا اللي هي ايه ماسل ذات اتاتش تو برينال بادي بس انا اللي يا ربي اللي بعد ما تبص نفسي دلوقتي نفسي بعدين ده بقى بقى بقت فيها في مستقبل لسه ولاده في وفي تيوما والكونتروسيبشن بي وفي برلابسو في قصه بنت لطيفه معاك فانت ناسي مين البربو كابرنوزس ومين ولا انت ولا يقولون ولا يقولون ولا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون مش يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ولا اللي هو البيرف لو نخش كده على استراشر اخر اسمه فلوبينجيو فلوبينجيو ايه المهم في فلوبينجيو الفانكشن بتاعها حاجتين فقط لا غير هنعرف حاجتين بس يلا يا جماعه خلاص انا خلاص هنفنش خلال ربع ساعه خالص خلاص هكتبها في حد ليه سؤال في الامتحانات اللي فاتت احنا مخلصين جزء على فكره جزء يعني يعني مش ممكن اقول لكم قد ايه خدميه وال جدا طب على مين على اللي هو الروبيان لا لا لا لا لا لا لا لا ده مش برئيس هلا كج كج كج ما بس القصدي يعني مش شو بس لا لا بقى بس لا اللي يبني في شو ال... ال... ال... ال... اللي في بقى البيلي اللي مينيك فولوبيان شو هو البارتس اوف فولوبيان تش بس عارف الاسماء البارتس عشان دي في ريم سكيل بيقول لك كل دول عباره عن بارس إذا فولوبيان تش هنا ادي ليترز كده ده في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 المكان الجثرة هنا جزء هنا واسع جدا اكتب جنبه مكان الخمس نجوم اللي فيه بيتمي فيه على تمام؟ أربع شاء الله وهو إنت ده مكان زي ما ومحباً والسبرم مكان اسم أحنا مكان يا مكان في فكان واسع جداً اسمه ايه؟ اسمه الامبلة وينتهي مكان الامبلة ده معايا ده كاثرة في المدخل الربية التوب اللي هو مدخل اللي فيه في في الصوابع اللي اضرى الصباح فيها اسمها فيمبريا او باريكا اللي احضره دمين تلقى تلقى يعني هناكي اربع اكتاب اول جزء جوه اليقص تاني جزء يا ده ده معبره على الموسطة مش عارف تسمينها تاليه مكان الخمسة لجوم المكان الواسع قوي بقى المدخل, المدخل اللاتيني اسم إينفندبلوم. يبقى المكان الواسع اسمه اللي هو المكان المدخل لأي حاجة أو الدليل اسم كده المكان الواسع اسمه الأمبلا. ده المكان المتسع. ده المكان الواسع. بعجلة كده اللي ده بحترف يعني إزمص. يعني أو برزق. معاي مضيق زي جبل فارد كده. معاي كده ازعب لا اسبانيا ولا دوت ليه. وداء المغرب فهتسميه في جبل فارد. معاي شرط في اي حيث مشتر فيها هتسميها اسم. وهذه القصة اسمه ايه؟ اسمه انتر وزي ما الهضة عمرو عمر هنغنيها. هنغنيها. هنحب صح صح هتكترة فهي هنغني مع بعض الاطوار. ايه الاطوار؟ واحد اه خمسة اثنين. واحد اثنين خمسة اثنين. عندها ده بقى اللي هو الدام ده بح اللي جوه 1 2 5 ترامبت يبقى واحد 2 5 2 1 2 5 ترامبت ثانيه يعني ترومبت. يعني كده زي كده ايه تعزمان ده تعزمان ده كده أيام الحليب معاً ده تلاقي كده اهيه كده, كده. طلع كده بوق كده. صح? وفيه آلة موسيقية اسمها ترامبت. وقيت الشكل كده. مرهوش دعم تلاقيه بوق الشكل كده. معاً? بتاع ولما مشروخة كده دعب بقى ايه? دعب كل شوية. اوعى عالتاني سبقى واحد تيل خمسة تيل. واحد تيل خمسة ترامبت. واحد سم في الطول واحد ملي في الس في الدامتر هنا ده جابنا اثنين سنتي الطول في كيف يستطيعون فيها في اللي في الليل؟ ايه هو الليل؟ الليل يجد بسر انتع كيف يدكات اول ده بجرده؟ اسمه ايه ده؟ كلها بجرده. فان يا الدكتور ابو احمد لكن ده بعدين معلومة ان اول لبت بجرده هو التيوبد بلد دايما اللي بيبقى هو ال سيديوال ميلك فده كده يعني بقى لازم على بقى الكلاسترو وبعد دي فهنا ال ربع بتطلع يعني معنى كده عادي اني خليه تطلع سكريشنز اريكس سكريشن. اللي كلنا بس هل ده سكريشن سيل لكده ولا لازم حاجه تحفقها ما فيش يعني حط بقى كده خليه طاقه سكريشنز وخلايا تحرك السكريشن. يعني معنى كده هي كلنا ذا سيكريتري وكولامنر 3 صح ولا مش صح ولازم انا اللي يموت نعوضه فلازم نحط خلايا احتياطي احتياط انت عندك في كده حاط كده ايه احتياط معاك عشان لو اي مشكله قدر الله تغير. يتغير لازم هنا عندنا كل كم خليه حط خلايا احتياط اسمها يبقى هنا ال في بيكسل ده معنى كده ان كاتره ذا بتاع الطلبه دي في عن عن مع معاها فكرة، النزف الصفلي بتاعها طبعاً زي الاوبري بالضبط. النزف الصفلي والليمف غرينج، تمام؟ زي زي الأوبر. قشرة عالأوبر، ده. ما على, على فكرة، تمام كده؟ من أربعة ليمز، من أربعة إيه؟ أربعة ليل. أول حاجة ما تدخل أوبر، ما تدخل أي اسمه الهايلاند، وخلال هذا الهايلاند ده يطلع الحفل السري. بدايه بتاع, بتاع الاوبري خل هذا اللاين ده, ده كل الباسنتس بتخش وتخرج والناس والنفالك نفس حاجه معايا يا دكاتره اللاين اللاين بقى كده خش بقى عليه على السطح بتاع الاوبري من جوه الدكاتره في ايه اي كورتكس ودي عباره عن كونكتيف تيشو فكان في قشره الاوبر اسمها ايه اسمها كورتكس بالراس بالضبط اه استنوا لي يا جماعه ميدال، بعدين ايه ميدالة مكان إيش لها هي الكورتكس برضه يبقى إذا خلنا هنا عندنا the ثم جاها كده الميدالة دي ثم راجعنا هي the cortex، عقد من الفول fol and عقد من the follicles معها هذولا كده في كده. طب ليه رجعت هذا عقد من الفول كلي. دي موجود في الكورتكس cortex وليس عشان شوية يحترن برش تتبقى بقى لو غور طبقه وسط الثمره الاوفاريه ما ينفعش تفينها جوه بس تبقى على السطح بره عشان تنفرقع معايا ده كلام مش معايا فبتلاقيها كده ايه الكورتيكس اللي هنا في مهم جدا جدا جدا عندما اهم البضاضه بتزيد خلاص يبقى هي عاديا بتفك اللييرز كالاس هايدا ثم ايدابا ثم كورتيكس والكورتيكس بره بتغطيه الهيوم ايام زمان ايام الناس الغلابه جدا لكن عندهم ميكروسكوبات ولا عندهم صنارات ولا عندهم اي حاجه فاكروا ما كانوا زمان هذا الالسيم دوت بيطلع الكوفا فسميناه او سموه زمان وده مش نورال سموه جيرمينال ابيثيليوم ليه اسمه جيرمينال ابيثيليوم هذا التايب هذا السرفيس ابيثيليوم لكن فوجئنا كده ان الكوفا طالعه منين طالعه من فوليكلز بتكونه جوه هذا الاسم باسم السرفيس إبسيديوم وده مكان خطير جدا ده بيطلع 88% من الأورثريان كانسوس هالسرطان ده هو خطير اللي بيطلع 88% من الأورثريانين كانسوس تاني الغاية لما ده كده هذا ده بيشعر فيه عن المضاد ده كونديت تشبكه في كورتيس فيها فوليك تكس ما كده فيها سرطان إبسيديوم ده بيطلع ده 80% من الأورثريان جيرمز معانا ده كده كان اسمه جيرمان إبسيديوم لي كما يسمونه جميل إبسيمة أسنومة منه الجرد السابع لكن ده ميس نومر الاسم الأصح هو سيرتس إبسيمة طيب ايه هو الثلاثة أفضل عبري؟ أوذيريام أرس جاي لين ده؟ أول طيب جلس L1 معاي L1-L2 معاي طب ده كافر حق بسيكة السيكتر؟ فيل كاليين؟ <تصفيق> السيكتر؟ ماذا؟ ده كابي يصوله في فيه وفي الشمال؟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 <تصفيق> ها، صح، هشوف هناك كيفة على الرايج جداً، معاها الكثرة، فالرايج فيخر. بينه، فيخرج حرور، الناس بيئة وعنه، دوت، فيخش في الناس تريداً، يستعر، معاها حتى كان زال يقولك إيه، الأورثة زي واحده ومراضي، معاها في اليوم الفرح كده، ده اللي هو الأورثة، ده في يده اليمين مين بقى، مراضي تعرفش قصادين الاوردة على الليف على اليمين. تمام الراجل زي واحد ال في في الفرح في على يمين فرحه وصح تمام ما دا يفيش. دا بس في في ما تحلجناش. ما على اليمين لا هو على من معاش ابك طيب نيجي بعد كده دي بعد كده على مع الشيء؟ علينا هو الكورس of the يلا بكاتشا. هذه هي الامور التي تتعامل معها بها السماء والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض ليه والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض ليه والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض والارض إيه. أما ال internally for supplying internal organs فيسمون internal organs. طيب الدنيا مشت بقى. الיותר فيه. بقوللك مال ماشي إزاي؟ أنا مرات خلاص كده. فيعني ما ما يعني ما بيخش crossing internal and external ear. في هذا المكان معاه ذكرا عليه the ovarian اللي جاي من, اللي جاي من وكأنه عمول ساندويتش ما بين باجل قدام وبايك فوركيشن ورا ايه ده ده كاتربريبا هيعمل كده واحد كده حاطط رجله كده معاه دكاتر هو كمان تانيك شويه بس جاراه فعمل كده عامل ايه مرجع بص دي راجع ازاي اللي ورا ازاي وهو يرجع داون وورد اند باك وورد هيمشي داون اند باك في ده اللي هو ده ودا ان باك وورد في المنظر ده لغايه الليفل اوف اسكال اسباين يعني مهم أول ليفر بيس كاسبايت كده دكاتره هيقوم عامل ايه بعد كده ساعتها ان هو هقوم نازل ايه افتكر ان هو كان ماشي ورقه. صح بس هيتذكر كمان ان هو نهايته فين نهايته فين في البلد فهيفكر ان هو يطلع لقدام ويعدي لقدام فهيقوم هنا نازل في كده هيقوم نازل تحت كده طلع لقدام جامد داونورد اند forward كان ماشي داونورد اند يطلع downward وهو ماشي هلقى هنا فيه قدامه جامدة موت اسمها الماكينرويز ليجمنت. فربنا سبحان الله يقول عبر خلالها طانل كنال ويعدي من الكنال دي بس المكان بقى ده بقى بالكم في المكان ده اللي هو في دي اللي هي على فكرة بتبقى ونص فورنيكس في المكان ده لكاترة خلي بالكم طاقة ده عليه دي اسمه الاوفيريان سوري يوتراين ارت يوتراين ارت يا مره ثانيه انا دا كتبت بص اللي هو داون دا و البكره لغايه كيسك الاسباين وبعدين كيس داون وورد اند فورورد هيلاقي هنا الدنيا هنا مقفوله تماما فيعدي في في قناه وهو بيعدي هنا بيعتني مين اس يوتراين ارت بالمنطقه دي من القناه يطلع يلاقي بقى بلدته يشبث في البلده وينتهي كده ايه اليوريتك طيب يبقى هو أول حاجه اللي دخلتها هنا اهوت بناد البيلس هو اتسدتش ما بين اوفيريال وبايفوركيشن يهتد داون وورد اند باورد خلاص بقى ديفلوبي اسكال سباين فبقيجه داون وورد اند فورورد ده جت شروط اب اند لف جت الفورورد يخش جوه القناه وهنا دخلت عارفين كوبري بنها تحت كده جميل كده او ثاني أعظم كوبري في العالم مش سليسان تبع بنها كوبري السلام السلام ده عريش قصري ده ده كوبري ده كاتر ده ده اعظم كوبري في العالم اه اه كوبري العريش <تصفيق> <تصفيق> كوبري العريش ده اه ما ده ريته ما فيهوش اي ما فيهوش اي يا جماعه اي عواميد خالص كوبري عمود اليابان عاملاه اليابان عاملاه بمنح مصر بقى ده كده زي ما لسه عملنا نفق الشهيد احمد حمدي يعني كده كان مصدع كده اه فخلق هنا ايه هنا الكوبري ده عامل كده بس هو بس نفسه مش عاوز في اي حاجه بس بس كبر رهيب جدا جدا وقبل سلام دائما رحيم باب بوسكت او على رسمي على كبر سمي او انت على رسمي كبر كل من عملي على بنك ها ها اه لا بوش دي هادها من هنا ها اتا ماشي دا اعمل اعمل ايوه ازابت لعالدهيسة بب واما اللي جاد لو دا على ايه على, على ايه على الكبري تعليق الماء ماشي صح وصح ويا انا خدنا المطر الشائدة والمطر رومانسية ده خدناه فسميناها وكأن هنا فسميناها دا كترة هنا الماء اللي ماشي في البول اللي ماشي هو في يعني بول ايه البول ماشي جوه معانا بك. واللي هو اللي معدلي على اللي وكنها كبر بانها وكبر السلام. فسميناها معانا دي ايه؟ معانا دي مش من كرة. كل حاجة. يعني معانا كده. بص بقى انهم تاني مرة. في الانت بالي يوريدر. في الانتر سبات. في بص بقى الكلام بقى. It enters the by crossing bifurcation of common iliac artery, enters the external iliac artery where it is crossed and divided by the iliofemoral artery. It sends backward and downward to the level of ischial spine where it turns forward and downward till one and a half centimeter above and left of When it enters the iliac canal and be crossed by the femoral artery it ends in the left Hadem pamiętaj? A i tak, to ده مره ثانيه بص بقى جتا الاسكيو بقى الاسكيمى الاسكيو بص بقى, الاسكيو بقى. هم قصص كلها في اربع كلمات زي تبقى بعد كلمات اكتب بقى اول, أول الكابوس ثم تاني حاجه اسبان. ثم تالت بس لو دي اربع الخاص كده سباين كمان ارت معاده الانتر بص انت كده بيخش في وهنا معمول ساندويتش هينزل دوت الباكو وكانك في جيبك لما دي ده في الشورت حاطيها في جيبك كده عشان بيبدا ده كده ايه في المكان هنا قدام هنا كده هيعدي يخش جوه ديه. جوه في المكان بعد يمين الار بس كده ألفي الوردة ده يعتبر من فن كل أسبوع ذكر فيه وثلاث كنجود لأننا جبينا حذفنا جدا لاتجينا جدا الوردة ده إشكال ده, ده طبعا قبل قليل أوت لسميد ذبّت نوار آخر جاينا يعني بالطرب جاينا يعني يعني بابا الجاينة باع الجاينة نوار مع هذا الجثة يعني شاب بابا باع الجري كل هذا منه جدا فاهم منه جدا يا جماعة. أفتل ما لا، أسوأ، هو إيه؟ الباب هو لا، ده علاج أي اللي هو, أي دي اللي هو ده؟ لا، مش رانسابه، إنجليز لا، مش كبه، الكلمة دي كده، الكلمة دي أنا كانت بيت إنجليز ده مش القياس اللي هو ده كده موجوده، بيت موجوده لا, لا، دي كده، ه شوفك ولا حاجة لا ده قد نبل نبل بس يعني هي بعيدة و سيكرو سباين السيكرو سيكرو سباست سيك. إسيش البرلاس نخد التكشاري ايه التكشارة هي الى التكشار كاتس that person or a thing that one particular dislike bit one ma ada katra عين؟ لما بشيل الفاجينا اوصا عشان اشيل اليوتراس يبقى ده تاني مكان اول مكان لما اجي هنا ايه كلامبينج هي تاين ارت عشان اجي اوص اصل التاين ارت عشان اشيل اليوتراس في سلكتري تاني مكان عند الفاجينا فاجينال بول لما اجي اس في عشان اشيل اليوترس ممكن اعوره ثالث مكان لما اجي اربط الاوفريان ارت ما هو الايض اصلا محبسره ما بس راوند ثري دراي ارت ما حد صعبين لو لما ربطوا اثنين ممكن عواري يورجي. لما ممكن أعور لكن ده اكثر مكان إصابة وده ثالث مكان إصابة. إنتانك يبنيانك في إيه بقى؟ بنامك حاجة برضه إيه بقى؟ اللي فيه شيء في نونز كده عاد مثله ملذية في كده. فممكن على مين فلو حد ممكن تعور صح. جريء بالتك لينتاج نكتبي. بعدين أنا بقولك أربع سايز للإجوري أوتسيوريت. لما يكون في كراسينج. في أو أنا بشيل البجعان القوط. بوسط بجعان القوط. أو, بوت. أو يعني بوت البوت زي بعمل كلام في الأوريجين. بعمل على فكرة. شتى موس لو ربط. شتى موس ممكن يشيل بحات معايا هناك كده ممكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك او ممكن ان يكون هناك امر يمكن كراشنج كينج معايا امر كده ممكن يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ده ممكن اديشن اوف كورس بتاع طب لو احنا عندنا ده ماشي عندك في في البلدر واليورتر ماشي في الكبسول بتاع لازم في, في هو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 خلفي وانتير دي برجن. ده المهمة بالنسبان هو الانتير دي ده مهمة او بالنسبان. يعني انتير ده مهمة ومشي مهمة خطص. بس سأقولها لكم. اللي يعرف الفضاء يحفظها ما يعرفش شو. خلاص؟ اللي يعرف يحفظها ما يعرفش هو مشكلة. بصوا بعد كنت. البرانشس او زا بستيريو دي بيجن او انترنال اليهة او ارش. معا كتر؟ بصوا. هنا في لمر فرتبري صح وده ايه اليوم صح فالتوصيل البيضاء اول فرنش الاسم كان نصين نص الاليم ونص اللمر فرتبري بدها نسميه اليو لومبر فرتبري يبقى انت اللمر فرتبري وانت الهيبول مين الناس عايز تقوله كمان سكرم صح ولا مش صح يبقى هو انت اليو لمر فاذا السكرم السكر اللي هيفجر ان هنا في الاورثه ده بدي منه دي من الايه من كده دي انت ماشي نيد باي على السكره فهنسميه ذا ميديان سكرام من خلف الاورطه كده دي, دي من ورا كده دي, دي ميديان سكرام طب هو السكر بقى نصه في ار لازم انا اخش بقى على ايه على يعني ايه دي يعني ايه لايفل جونيتر ده ايه يبقى حدي ارت تاني للسكر اسمه ايه؟ لاترال يبقى اول بنقسم الى إيه إيو تاني كان البطق بس من فوقه بقى باسمه يبقى يعني آرتي اسمها مين انا بص هو ايه؟ و إليو <تصفيق> لامور لاترة سيكرت سويرو كويتشي ماشي ذكتك؟ نخشها كامي ليه الانترنة إليات بقى التردفشي بيدي أربعة أردلس أربعة أردلس لي وأربعة أربعة هو أربعة أربعة وأربعة هنا في يدرس، وهذه فاجينا، وهذه ريكتل، وهذه البلدر يبقى فزايكل، يوترين، فاجينا، ريكتل خلاص؟ يبقى أربعة, أربعة الأورجن من فزايكل برانشن معي؟ فاجينا الأرضي، وميدل ريكتل أرضي ميدل ريكتل الأربعة للحيضة هما اثنين اي واثنين او إنتين آي، عدتك مع الترميليشن من الركات التعالي للدفاجن في كده تو أردس ديفاجن كده واحد بيروح يروح اسمه إنترنال بيودندل واحد بيرد على هون أخوه الده فده ايه؟ فريكوليشن. يبقى بيودندل أما او الخرم ده، اسمه الخرم ده؟ كان هناك زي منزل الصوري ده? منزل ده منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل ده خلي بالكم ده جاي من منزل منزل منزل بس منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل واحد منهم منزل منزل منزل منزل منزل منزل ماذا ارتدى ذوق عنده ما بذاك الكرانس خلاص مفيش في الفيميل مفيش في الميل يعني رجال عندهم خلاص اما يساوي دي بقى يا شباب البرنش مال تاني لا لا بجد ايو لمبر ها ايو لمبر سوبيد جلوديا لجد بقى اللي هي بقى في اربعه الاورجانز اربعه الحيطه اربعه اورجانز دي للبايتا لليوتراس للباجايدا ل طب إذا الاربعه الحيطه 2 اي 2 او اوكتوري تو دي باشت هو اسو دي بره كان بيعمل مشاكل بتاعه برانش تو منين جاي مدير ركتن RT؟ سؤال دا وسؤال نسأ. يعني في قراحة استيلوا مرة. السؤال القراحة النسأ يقولك في في آلاتني وسرج على آلاتني في القراحة. يقولك منين عارفين تلكاترة هل تنينية كده؟ بيدي بيدي بيدي عارفين هو continuation من RZ قرن الأولى inferior mezentric فكين بقى ترامب و inferior mezentric و inferior mezentric R و internal ilia بيدي بيدي بيدي بيدي مع هذا كده والإنتام كده؟ أول تاش مدير، الثاني يك بدي مدير، إذا بيدندن بدي يلفير مدير، أرتي حد يعيش درس ناضج. مش شرط زي كمان حضرتي على وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب انشم www1 ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته